والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أَوْ أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب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 حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ آتُمِنْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مَنْ عِلْمُهُمْ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إن يوحى إِلَى حَيٍّ لَّا يَمُوتُ وَلَا يَحْضُرُهُ عُثُوٌّ إِنْ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني خالق بشرا من طين